كَرُمَ نُكْسَ نِعْمَ اللهِ ان تَفْعَلُوا ما لا تَفْعَلُونَ إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تذنني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم.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 والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل مصدقا لما بين يدي من التورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا جَاءُوهُ بِالدَّلَائِلِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ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 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا الله بأفواههم والله متن هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرهه المشركون. ودين الحق ليظهره على الدين. يكره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تننجيكم من عذاب اليم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تننجيكم من عذاب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 وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها. وأخرى تحبونها. نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَذِينَ آمَنُوا كُنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنْصَارِ إلَى اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنْصَارِ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأمن الطائفة من بني إِلَىٰكَ فَرْقَ الْقَائِسَةِ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ